اوصيكم إ خ و ا ن ي معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل ا ل ل ه أ س أ ل أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقوى هذا السر والعلم إ خ و ا ن ي معشر المسلمين مما يفرض على الداء أ و المتكلم أ ن يتكلم بكلام وهو يعلم أ ن من يسمع هذا الكلام على علم تام به وعلى معتقد صحيح فيه ولكن يفرض علينا أ ن نعيد الكلام ونكرره الوقائع و ا ل أ ح د ا ث التي تحل بالبلاد وتنزل بنا ومما يجب أ ي ض ا على ا ل د ا ع ي ة المسلم الا يكون في م ع ز ل عن ا ل أ ح د ا ث وعن الوقائع التي تنزل ب ا ل أ م ة ل أ ن دين ا ل إ س ل ا م جاء ليحكم جميع حركات البشريه على وجه ا ل أ ر ض ف أ ي تصرف على وجه ا ل أ ر ض لا بد أ ن يكون محكوما بقواعد ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ش ر ي ع ة هي الحكم على كل تصرفات البشر فمن وافقت حركاته ا ل ش ر ي ع ة فلله الحمد والمنه وللرجل الشكر والثناء ومن خالفت حركاته ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م فما خرج عن قضاء الله وقدره وعليه الذم ولا التشهير به والتشنيع عليه فمما يوجب علينا أ ن نتكلم في هذه ا ل م و ع ظ ة بالذات ما يحدث في مصرنا من تمرد ومن خروج على ولاه ا ل أ م و ر ومن إ ع د ا د ا ت وترتيبات وصلت إ ل ى العامي قبل المتعلم الناصح ف أ ر د ت في هذا اللقاء ونحن في هذه ا ل ج م ع ة في التاسع عشر من شهر الله شعبان لعام أ ر ب ع وثلاثين و ا ر ب ع م ا ئ ة والف الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو عام ث ل ا ث ة عشر و أ ل ف ي ن من الميلاد وتعمدت ان أ ذ ك ر التاريخ حتى إ ذ ا أ ر ا د مستمع أ ن يستمع إ ل ى هذه ا ل م و ع ظ ة فليعلم متى قلناها وفي أ ي زمن ق ن ا ه صدق إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين وفي يوم تقريبا التاسع عشر من شهر يناير عام الفين واحدى عشر أ ي قبل قيام ا ل أ ح د ا ث ا ل م ش ؤ و م ة في مصرنا ب س ت ة أ ي ا م أ و ب خ م س ة أ ي ا م وكان ع ق د حدوث ما حدث في ب ل د ة إ س ل ا م ي ة ع ز ي ز ة علينا وهي تونس تكلمت عن م و ع ظ ة بعنوان م ع ا م ل ة ا ل ر ع ي ة للراعي في ب ل د مصرية سبعا ل م د ي ن ة بنها وكان من ج م ل ة كلامي أ ن حذرت غ ا ي ة التحذير وشددت ب غ ا ي ة ما أ و ت ي ت ه من أ ل ف ا ظ وحذرت أ ن تصل هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى مصرنا وقلت أ ن مصرنا ليست ك أ ي ب ل د ة أ خ ر ى لما فيها من ك ث ر ة العدد ومن ك ث ر ة ا ل ع ت ا د الى غير ذلك وحذرنا ب ر ا ء ة ل ل ذ م ة وتحذيرا ل ل أ م ة ولكن ما قدره الله لابد أ ن يقع شئنا أ م أ ب ي ن ا ووقع ما وقع و أ ن ك ر ن ا وتعرضنا للسب وللشم و ل ا ت ه ا م ا ت ا ل ب ا ط ل ة من شراذم الخلق ومن سفهاء البشريه ومما ت ع ر ض لمثل ما تعرضت له صاحب ا ل ف ض ي ل ة أ خ ي ن ا المبارك الشيخ محمد بن سعيد الرسلان وكذلك صاحب ا ل ف ض ي ل ة أ خ ي ن ا المبارك الشيخ شام ا ل ب ي ل وغيرهما من أ ه ل ا ل س ن ة ومن أ ه ل العلم وتكلمنا وصدعنا بالحق الذي نتعلمه وتربينا ع ل م ن ا و ت عليه وقلنا أ ن هذا الفعل لا يجوز البته وبعد ذلك تجارت ا ل أ ح د ا ث وسقط من يسمون أ ن ف س ه م بالسلفيين في ه و ة الانتخابات وحذرنا وقلنا احذروا هذا طرم يقدم لكم حتى تنجرفوا وتقعوا وتسوء صورتكم وينسب ذلك إ ل ى ا ل إ س ل ا م وقبل انتخابات ا ل ر ئ ا س ة حذرن ا غ ا ي ة التحذير أ ن ا ومن ذ ك ر من ا ل إ خ و ا ن وقلن هذه ج م ا ع ة ض ا ل ة م ن ح ر ف ة ليس لها ع ل ا ق ة بتطبيق ا ل ش ر ي ع ة بل هي شعارات ترفع ليستجلبوا الناس إ ل ي ه م وكذبنا المكذبون واتهمنا المردفون ووقع ما وقع وكنا ان من معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ان نرضى بمر القضاء ورضينا بمر القضاء وكنا من أ و ا ئ ل الناس أ ن ا ومن ذكرت من التحذير من الخروج على الحكام وعلى ولاه ا ل أ م و ر مهما صدر ومهما حدث أ م ا غيرنا من أ د ع ي ا ء ا ل س ل ف ي ة ومن أ د ع ي ا ء التمسك ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م فهم أ ص ح ا ب أ ه و ا ء يسيرون حسب ما يمليه عليهم أ ه و ا ؤ ه م إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين لا بد من ذكر ما ذكرت حتى ت ط ل ح ا ل أ م و ر ويتسنى لي الشروع في المقصود ا و ا ن ي محشر المسلمين قبل الشروع في المقصود و ذ ك ر الحكم الشرعي لما يحدث أ ر ي د أ ن أ ص ل باصل شرعي وهو ب م ث ا ب ة مفترق الطرق بين أ ه ل ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل ب د ع وهو أ ن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يستجيبون ل ل أ م ر الشرعي ولو كان على غير هوى النفس أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يستجيبون ل ل أ م ر الشرعي للنص للحب ولو كان على غير هوى النفس ف إ ذ ا كان الحكم الشرعي على غير ما تهوى وعلى غير ما تتمنى فمصطلح الطرق والمعتقد الذي في قلبك يلبنك ان تستجيب ل ل أ م ر الشرعي ولو كان على غير هوى النفس أ م ا أ ه ل ا ل ب د ع ة و ا ل ض ل ا ل ة أ ه ل ا ل ك ذ د و أ ص ح ا ب ا ل م ص ل ح ة يسيرون مع كل ناعق ويميلون مع كل نائل ويتربصون في أ و ل ا ل أ م ر إ ل ى أ ي ن يسير الناس أ ي ن المتده أ ي ن ا ل و ج ه ة أ ي ن ا ل م و د ة فيقبضون عليها ويسيرون معها و أ و ض ح دليل على ذلك ما صدر من بعض السفهاء وهذا أ ق ل وصف يوصف به فكل من خالف ا ل ش ر ي ع ة وكل من اتبع هواه وكل من م س ى وراء مصلحته مخالفا ل ش ر ي ع ة ربه فهو من اهل السفه واهل الانحصاص واهل البدعه من خرج في ميدان التحرير في احداث الخامس والعشرين من يناير هم باعيانهم من يعدون العد للخروج في هذه ا ل ج م ع ة والايام ا ل م ق ب ل ة والحاكم هو الحاكم هذا مسلم وهذا مسلم لا نقول أ ك ث ر من ذلك فهل يا ترى وصف الاوائل بالشباب ا ل أ ب ي الفتي الذكي ما ذ ا ل هذا الوصف قائما على هؤلاء أ م تغير للهوى و ل ل م ص ح ة انتبهوا إ خ و ا ن ي وما قصدت من ذلك إ س ق ا ط أ ح د ف ا ل ص ا ق ط لا يسقط ولكن أ ر د ت أ ن تفيقوا من غفوتكم و أ ن تنتبهوا وترجعوا إ ل ى رشدكم وتميزوا بين الداعي وبين ا ل أ ص ل ي بين من يتكلم لا يبتغي إ ل ا وجه الله وبين من يتكلم ليرضي غيره من الخلائق لذلك المعتقد الذي اعتقده و أ ت د ي ن إ ل ى الله عز وجل به أ ن من ل ب ش ع ب ا ء ة الدين ل أ ج ل الدنيا سيوضح في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة إ ل ا أ ن يتوب ومن تاب تاب الله عليه نرجع إ ل ى ا ل أ ص ل الذي أ ص ل ن ا ه حتى نشرع في المقصود من علامات أ ه ل ا ل ا س ت ق ا ر ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الاستجابه ل ل أ م ر الشرعي ولو كان على غير هوى النفس أ ن ا عبد ومن مقتضيات ا ل ع ب و د ي ة أ ن أ س ل م لله عز وجل أ ن أ س ل م لكلام سيدي والسيد هو الله عز وجل الدليل على هذا الاصل اخواني ما رواه الامام مسلم في صحيح ورواه أ ص ح ا ب السنن وهو عند ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم نريد الحج أ ي في ح د ة ا ل و د ا ع فلما وصلنا إ ل ى م ك ة وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا و ا ل م ر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من ث ا ق الهدي فليظل على إ ح ر ا م ه حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يسق الهدي ف ل ي ح ل وليجعلها عمره ما معنى هذا الكلام ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم خرجوا يحجون مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حدث ا ل و د ع لما خرجوا من ا ل م د ي ن ة ومن القبائل كانوا ع ب ا ر ة عن فريقين باعتبار الهدي فريق أ خ ذ الهدي معه وفريق لم ي أ خ ذ الهدي معه الهدي اللي هي ا ل ب د ن ة أ و الشاه أ و المعز شيء من النعم يهديه لله عز وجل عند الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا م ك ة وطافوا بالبيت سبعا وسعروا بين ا ل ص ف ا والمروه فوجع ا ل ص ح ا ب ة بهذا الكلام من ساق الهدي فليظل على إ ح ر ا م ه حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يسق الهدي فليتحلل يعني ينزع ثياب ا ل إ ح ر ا م ويفعل ما كان محرما عليه حتى اتيان النساء يقول جابر فاشتد ذلك علينا وشق ذلك علينا ثم قلنا فيما, فيما بيننا خرجنا لا نريد إ ل ا الحق فيتركنا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى لم يبق بيننا وبين عرفه إ ل ا يومين أ و ثلاث و ي أ م ر ن ا أ ن نتحلل حتى ي ض ض ي أ ح د ن ا إ ل ى م ر أ ت ه فشق ذلك علينا وعظم ذلك ع ل ي ن ا يعني إ ي ه ما تمنوا أ ن يفعلوا ذلك وكانت أ ه و ا ؤ ه م على خلاف ذلك قال لك لا نتنين على ا ل إ ح ر ا م ولنتحلل من إ ح ر ا م ن ا يقول جابر بن عبد الله انتبهوا إ خ و ا ن ي ل أ ن النفس ا ل ب ش ر ي ة منبذ ومنبع كل سوء هي النفس ا ل ب ش ر ي ة والهوى و ا ل م ص ل ح ة تحمل صاحبها على الشر و ا ل إ ش ك ا ل ي ة العظمى وهو لا يشعر وهو لا يشعر تعلمون يا اخواني أ ن أ ه ل ا ل ب د ع ة ليتكلمون ا و إ ذ ا تكلم أ ح د ه م يتكلم بكلام الخوارج كما وصف أ ح د ه م من يخرجون ب ك ف ا ر وهو بعينه الذي وصف بينهم في أ ح د ا ث ي ن ا ي ه يصف هؤلاء بالكفار والمتقدمون يقف معهم لم ا ا ذ هذا التلون ل أ ن ه ينبثق من هوى ومن مصلحه ش خ ص ي ة لا من نص شرعي أ م ا أ ه ل السبات اهل العلم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يصفون المتقدمون واللاحقون ب أ ن ه م عصاه مبتدعون فعلوا فعل الخوارج خرجوا على ولاه أ م و ر ه م بغير سند و خ ا ل ف ا ل ن ص و ا ل إ ج م ا ع فرق بين أ ه ل ا ل س ن ة وبين أ ه ل البدع ودائما كنت و أ ن ا أ خ ت ل ي بنفسي أ ح ل م أ ح ل ا م ا ل ي ق ظ ة أ ح ل ا م اليقظه و أ ق و ل ليس ش ئ ر ي لو أ ن القوم كلهم صدعوا بالحق في أ ح د ا ث يناير وتكلموا بما تعلموه وبما دلت عليه ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة لتغيرت أ ح و ا ل ن ا وتبدلت لذلك من المضحك المبكي ما حدث في ا ل أ ي ا م القلائل ا ل م ا ض ي ة أ ن رئيس ا ل م ؤ س س ة ا ل ر س م ي ة التي تمثل الجانب الديني تكلم تعليقا على ا ل أ ح د ا ث ا ل ج ا ر ي ة فقال إ ن الخروج بمظاهرات س ل م ي ة ليس فيها تخريب ولا تدمير للتعبير عن ا ل ر أ ي هذا لا يخالف ص ر ع الله كذبت ورب ا ل ك ع ب ة هذا يخالف ا ل إ ج م ا ع ويخالف النصوص ا ل م ت و ا ت ر ة ولا حده لمن يستند إ ل ى مواد الدستور فالدستور من وضع البشر فلما صرح بهذا البيان على ا ل م ل أ قام بعض ا ل م ب ت د ع ة بل أ ش د ه م في الضلال و ا ل إ ض ل ا ل و أ ن ز ه ن س ا ن ي و أ س م ا ع ك م على أ ن اسمعكم اسمه فنحن أ ع ل ى كعبا من أ ن نذكر اسمه فلما سمع بيان رئيس ا ل م ؤ س س ة ا ل ر س م ي ة قال هذا خلاف الاجماع أهذا خلاف إ في الوقت الحاضر و أ ن ت الذي وقفت في الميدان وتسلقت على أ ك ت ا ف غيرك والصليب بجوارك والمصحف بجوارك ه ذ اهذا و دين الله؟ ه هو دين الله أ ف س د ت م العباد وحربتم البلاد والله عز وجل حسيبكم والله هو الموعد و ا ل ب ق ي ة ت أ ت ي إ ن لم يتباركنا الله برحمته يقول جابر بن عبد الله فشق ذلك علينا ما الذي شق عليهم إ ن م ل ن ص الشرعي جاء على خلاف ما تحوى ا ل أ ن ف س أ ح ل و ا من إ ح ر ا م ك م واجعلوها عمرا طب وشمعنا أ ن ت قال لهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا سقت الهدي ولو لم أ س ق الهدي لجعلتها ع م ر ة أ ح ل عباد الله يقول جابر بن عبد الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتبه ل أ ن احنا بنلقي أ و ا م ر من ا ل ش ر هذا ا ل أ م ر ممكن أ ن يروق لك وممكن الا يروك لك يعني ممكن ي أ ت ي على هواك وممكن الثانيه ة ن ا بقى المحك أ ت س ت ط ي ع أ ن تتغلب على هواك و ت أ ت ي النص الشرعي وتنسجم مع النص و ت س ت ج م للحر ا ل ا ه و د ا مفترق ا ل ط ر و هو د ا المحك هو د ا المقياس يقول جابر بن عبد الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أ ي بلغه ما قلناه انظر بالا لدقه جابر فلا ندري أ و ح ي من الله أ خ ب ر ه بذلك ام ان احدنا اخبره ذلك المهم الخبر وصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر فجمعنا ثم قال انظر أ ي عباد الله ابي الله تعلموني انظر إ ل ى ا ل ش د ة في الوعظ و ا ل إ ر ش ا د لما وصلتم إ ل ى حد م ا ينبغي لكم أ ذ الله تعلموني أ م ا والله إ ن ي لاتقاكم إ ل ى الله و أ خ ش ا ك م ولولا اني سقت الهدي ل أ ح ل م ف أ ح ل و ا عباد الله يقول جابر بن عبد الله ف أ ح ل ل ن ا اي من إ ح ر ا م ن ا حتى أ ن بعضنا أ ت ى أ ه ل ه ووصل إ ل ى م ن ا و أ ث ر المني عليه من ا ل ا س ت ج ا ب ة ل ل أ م ر الشرعي إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين ده مفترق الطرق بين أ ه ل ا ل س ن ة و أ ه ل البدعه بين أ ص ح ا ب ا ل ا س ت ق ا م ة و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يستجيبون ب ا ل ن ص الشرعي ويخضعون للحكم الشرعي ولو خالف الهوى هذا أ ص ل من خلاله يتسمى لي الشروع في المقصود وهو كيف ي تتعامل ا ل ر ع ي ة مع الراعي احنا كرعيه ا والراعي لنا هو الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس البلاد وصل إ ل ى س د ة الحكم أ ق و ل بلدء في بطريق غير مشروع وصل له السمع و ا ل ط ا ع ة كما قال ا ل إ م ا م أ ب و جعفر الطحاوي ر ح م ة الله عليه ممثلا ل ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قال ولا نرى لكلم أ ب ي جعفر ب ي ت ك ل م بلسان أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ولا نرى الخروج على إ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا و إ ن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعته ونرى طاعتهم من ط ا ع ة الله ف ر ي ض ة ما لم ي أ م ر و ا ب م ع ص ي ة وندعو لهم بالصلاح و انتبهوا ل ع ا ا ف ي دا كلام ا ل أ ئ م كلام علماء ا ل ع ق ي د ة كلام الراسخين من أ ه ل العلم ولا نرى الخروج على أ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن انظر و إ ن جاروا ج ا ر و ا ظ ل م ظلم نعم طيب في حد ا ل ظ ل م ا ل لك مفتوح وصلوا إ ل ى ا ل ق م ة في الظلم وكما استبحث د م ن ا الشرعي و إ ن جارا ولا ندعو عليهم وعليه فمن دعا على أ م ي ر ه م أ ي على ولي ا ل أ م ر انظر فهو ضال مبتدع حكم الشرع ك ل ا م دا بنقوله وقلناه مع الماضي ومع الحاضر ومع اللاحق إ ن أ ب ق ا ن ا الله من دعا على ولي أ م ر ه ضال مبتدع ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعه و أ و ل علامات نزع اليد من ا ل ط ا ع ة الخروج ولو ب ا ل ك ل م ة ولو ب ا ل ن ي ة لو عقد الخروج بقلبه ولم يتكلم بلسانه فهو م ف ت د ع ضال ترم الشر ولا ننزع يدا من ط ا ع ة ونرى طاعتهم من ط ا ع ة الله انظر ف ر ي ض ة ف ر ي ض ة ما لم ي أ م ر و ا ب م ع ص ي ة يعني ي أ م ر ب م ع ص ي ة انظر لا نسمع ولا ن ط ع في ا ل م ع ص ي ة أ م ا غيرها فالسر و ا ل ط ا ع ة وندعو لهم بالصلاح والعافيه ة الأدلة معصر المسلمين بكم لكم الشروع يسعى صورة الذي أنتقل قبل إلى ل في أغطي ي أن إ ا أعداؤنا اليهودي من اليهود. والنصارى و ا ل م ل ا ح د ة ركزوا أ ن ا ا ل أ و ل أ ن نفيق ونستوعب ما يحدث حولنا اللي حصل إ ي ه إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي بيمثل أ ف ض ل م ن ط ق ة على وجه ا ل أ ر ض جغرافيا ومن خيرات الله في أ ر ض ه أ ف ض ل بقاع ا ل أ ر ض استقرارا وثباتا لعندنا زلازل ولا ب ر ك ي ن ولا اعاصير ولا شيء من هذا ايضا جوه في غ ا ي ة الاعتدال سواحله م ت ر ا م ي ة الاطراف على جميع البحار والمحيطات اضف الى ذلك اكرمه الله عز وجل ب ر س ا ل ة الاسلام اعداؤنا من اليهود و ا ل م ل ا ح د ة والمشركين والنصارى ا م ت ل أ ت قلوبهم حقدا و ح ر ق ا على ا ل إ س ل ا م قال لك ما ينفعش ا ل نزيد نسيبهم و خ ش ي ة ا ل ا ط ا ل ة اسمعهم بكلامي اكابرهم في هذا ا ل ش أ ن طيب لابد أ ن نسعى لتفتيت هذا العالم و إ س ق ا ط ه ف ب د أ و ا يرتبون اعرف الكلام ده من انت منذ أ ن أ ت ى لويس التاسع عشر بحملته على بلاد مصر وسجن في ضار ب ن لقمان ب ا ل م ن ص و ر ة من عند هذا التاريخ و ب د أ و ا يفكرون في ك ي ف ي ة تدمير العالم ا ل إ س ل ا م ي ب د أ ت بتونس وضاعت اياك أ ن تفكر غير ذلك عندنا طلاب من تونس يدرسون معنا في مصر العلم الشرعي يخبروننا عن تونس بشر ا ل أ خ ب ا ر ضاعت طيب ف ن بمصر و س أ ت ر ك جاءت ليبيا ولا ينبئك مثل خبير ضاعت ودفنت و أ غ ل ق عليها ق ب ر ه ا ولا ترى منها خير فيما عندها من الخير الرباني ضاعت بعد ذلك انتقلت إ ل ى سوريا وكما تعلمون و أ ن ت م أ ع ل م مني بما يحدث في سوريا نزاع و أ ع د ا ؤ ن ا يمدون الطرفين حتى يتمكن بعضهم من القضاء على ا ل آ خ ر ولن يقضي عليه إ ل ا إ ذ ا انتهى هو وعندها تخلو ا ل س ا ح ة وصلوا إ ل ى م ص ر ي ة وكادت ا ل أ م و ر تنتهي يوم الثامن والعشرين من يناير وانتهت ا ل أ م و ر وسكن الناس وهموا بالانصراف قام أ ه ل البدعه و أ ش ع ل و ه ا حتى ت ر ح ى ا ل س ا ل ك ودخلنا في ح ل ق ة لا نستطيع أ ن نصل إ ل ى أ و ل ه ا ل أ ن أ و ل ه ا متصل ب آ خ ر ه ودخلنا في معترك ا ل س ي ا س ة وقام ما يسمون أ ن ف س ه م بالسلفيين وقالوا نترك ا ل س ا ح ة لمن كذبت ورب ا ل ك ع ب ة أ ن تصاحب هوى أ ن تظل المضل أ ن تصاحب م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م بريء م ن ومن أ ف ع ا ل ك حتى دخلوا في ه و ة الانتخابات وحدث ما حدث هذا كان يريدوه الغرب لا الغرب كان يريد أ ن تتمزق البلاد ويقوم بعضهم على بعض فلما لم يتمكنوا و ت ض ا ر ك ربنا البلاد برحمته سكتوا لا كيف يسكتوا وما وصلوا الى م ع ر ب ه م في هذه البلاد ف أ ع ا د و ا ا ل ك ر ة من جديد و أ ع د و ا ا ل ع د ة ووزعوا ا ل ا س ت م ر ا ت تمرد وقع اسمك وكل من فعله اثم ضال ا ل مضل فعل فعله الحواري اقترف ك ب ي ر ة من الكبائر وسمعنا التصريحات من أ ص ح ا ب ا ل أ ف ك ا ر ا ل م ن ح ر ف ة كل يتوعد تتوعد منه هل يا ر ى المجتمع المصري ا ل ض ح ك ا وهل ف ر ى إ ذ ا سلمت السلاح على من كما حدث في بعض البلاد دخلوا عليهم في ا ل م ز ج د وتم ا ل ا خ ت ت ا ل وقتل أ ر ب ع ة لصالح من ومن يتحمل هذا الدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقتل بحق انظر بحق مش بباطل إ ل ا جاء يوم ا ل ق ي ا م ة يحمل رقبته ا بين يديه تشخب أ و د ا د ه دما ويقول يا رب ف ل هذا لمقتلني ي هذا بحق مش ب ظ ل فكيف إ ذ ا كان بظلم ا يسعى إ ل ي ه ا ل أ ع د ا ء مات ح ق ق يجددون يجددون حتى يصلوا إ ل ى م أ ر ب ه م وهو تمزيق البلد و إ ش ع ا ل نار ا ل ف ت ن ة والحرب ا ل أ ه ل ي ة بين أ ه ل البلد الواحد المسلمين والشيء العجيب أ ن الكثير يسعى إ ل ى ذلك وهو لا يشعر مع ش ر المسلمين من القواعد ا ل م ق ر ر ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م أ ن ا ل أ م ر ا ء يتناسبون مع أ ع م ا ل ا ل ر ع ي ة دي ق ع د عرفه عمّا عمالكم أ ع م ا ل ك م كما قال ابن القيم ر ح م ة الله عليه ان من عدل الله وحكمته كلام ابن القيم في كتابه مفتاح د ا ر ا ل س ع ا د ة ومنشور و ل ا ي ة العلم و ا ل إ ر ا د ة إ ن من عدل الله وحكمته أ ن يولي على الناس في كل زمان على قدر أ ع م ا ل ه م حتى ك أ ن أ ع م ا ل ه م ظهرت في ص و ر ة عمالهم وعمالهم ظهرت في ص و ر ة أ ع م ا ل ه م د ق ا ع د لازم ن ع ر ف ه كويس لذلك لما حدث من ا ل ح د ا ج ما حدث وظلم ووصل في الظلم إ ل ى ا ل ق م ة والسده اجتمع بعض أ ه ل العلم ا ل أ ك ا د ر وذهبوا إ ل ى الحسن البصري أ ب ي سعيد وقالوا له يا إ م ا م استشرى ظلم الحداد أ ل ا تخرج معنا فقال الحسن البصري ر ح م ة الله عليه يا قوم إ ن الحداد عقوبه ة ا ل ل عليه إن عقوبة الله ح د د ا ا عقوبة ل ع ل ي ه و ع ق و ب ة الله لا تغير بالسيف ابدا بالتوبه الى الله لذلك يعني أ س أ ل مين ا س أ ل ما تريد ا س أ ل ا ل م ر أ ة العجوز ا س أ ل الرجل الشيخ الكبير الذي لا يفقه شيء في العلم الشرعي وكل له احوالنا في مصرنا منذ ا ل أ ح د ا ث إ ل ى ا ل آ ن ازدادت سوءا أ م ازدادت صلاحا إ ن كان رجلا عاقلا ل م يتهمك بالجنون في عقلك وسيرد عليك ويقول ازدادت سوءا و إ ن كان غير ذلك يقول لك سؤالك لا يحتاج إ ل ى جواب أ ن ت أ ص ب ت في عقلك بجنون وهل يمتلئ في ذلك أ ح د يبقى شوق و ا ل ح ض ا ر وتدني وتدمير في كل شيء و أ ر ا د أ ه ل ا ل ب د ع ة والضلال من أ ع د ا ئ ن ا أ ن يزيدوا البلد ضلالا في ضلاله انتبهوا و أ ف ي ق و ا من غفرتنا مصر كما قلت و أ ق و ل م س ت ه د ف ة من أ ع د ا ئ ن ا م س ت ه د ف ة من كل ا ل أ ع د ا ء ويسعون ل إ ف س ا د ه ا ليلا ن ه ا ر فهل يا ترى ا ن ع ك ل ونتفهم ونرجع إ ل ى ر ج د ن ا ونستجيب للنص الشرعي ولو كان على غير هوى النفس ام نسير مع كل سائر وننعق مع كل ناعق س م ع و ا إ خ و ا ن ي إ ل ى بعض النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل ث ا ب ت ة عن خير ا ل ب ر ي ة والتي تحدد ا ل ع ل ا ق ة بين الراعي وبين ا ل ر ع ي ة وقبل سرد النصوص الفت ا ل أ ن ظ ا ر إ ل ى أ ن بعض ا ل م م ت د ع ممن يثق بهم كثير من الناس ممن ي أ ت ي أ ذ ن ا ب ه م إ ل ى هذه ا ل ب ل د ة ليبث الفساد فيها وآخرهم كان ب ا ل أ م س في مسجد من م س ا ه د ا ل ق ر ي ة وهو ظ ا م مضل مبتدع قال رئيسهم في الضلاله ان الرئيس الحالي ليس ا ل ر ئ ي س وليس بولي أ م ر شرعي ولكنه رجل وكل ليقوم بمصالحنا مع البلاد ا ل أ خ ر ى تعلم لما يقول ذلك حتى إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج عليك و أ ن ك ر ن ا ق ل لك لا ده م ج ده الولي الشرعي ا ن ت ب هو افيقك و ي أ ت و ا أ ذ ن ا ب ه م في هذه ا ل ب ل د ة على م ر أ ه مسمع وكما تعلمنا واعلموه ا ل أ ر و ا ح جنود مجنده ما تعارف منها ا خ ت ل ف وما ت ر ا ك ر منها اختلف فلما ش ر ع ب ت أ ه ل ا ل ب د ع من هذه ا ل ب ل د ة مع هؤلاء ا ل م ب ت د ع ة دعوهم لينشروا الفساد و ا ل إ ف س ا د ه في هذا البلد وغيرها كثير النص ا ل أ و ل الذي يحدد ا ل ع ل ا ق ة بين الراعي وبين ا ل ر ع ي ة وحاكم البلاد ا ل آ ن مسلم والذي قبله كذلك وما قبله ومن قبله مسلمون دخلوا إ ل ى ا ل ح ك و م ة إ ل ى الحكم و أ ص ل ا ل إ س ل ا م عندهم فعلوا شيئا من الذنوب و ا ل م ع ا ص شانهم شان ا ل ب ح ر ما أ خ ر ج ت ه م عن ا ل إ س ل ا م بل مازالوا في د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م نشهد ب أ ن ه م من أ ه ل ا ل إ س ل ا م الحديث ا ل أ و ل عند ا ل إ م ا م مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن ه قال ستكون بعد أ ث ر ة وامور تنكرونها دا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم س ي ق و ل بعدي اثره وامور تنكرونها ا ل أ ث ر ة هي استئصار ولاه ا ل أ م و ر بمال البلد يلم الفرسطو لمصلحتي اثره وامور تنكرونها فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ت أ م ر ن ا إ ن ادرك أ ح د منا ذلك يعني لو عشت و أ د ر ك ن ا هؤلاء الولاه الذين ي س ت أ ث ر و ن بمال الناس ولا يعطون أ م و ا ل ا ماذا ت أ م ر ن ا أ ن نصنع انظر ل ق و ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن كان ع ل ى غير هوى النفس قال أ د و ا الذي عليكم و س ل و ا الله الذي لكم النص واضح أ د و ا الذي عليكم يعني طلب مني ضرايب وظلمني اد الذي عليك اخذ مني مالي بغير وجه الحق أ د ي الذي عليك ت م و فلوس سال الله الذين كلام النبي عز وسلم واحد يقولك لا ده ظلم ا ل إ س ل ا م ميباتش كده يا أ خ ي اعرف قدرك والزم غزلك وتخيط بالنص فما مشى قوم وراء عقولهم إ ل ا ظلوا واظلوا النص الثاني عند مسلم ايضا من حديث وائل الحضرمي يقول وائل س أ ل سلمه ت ابن يزيد الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول ا ر أ ي ت ان ولي علينا أ ولاه ي س أ ل و ن أ م و ا ل ن ا ولا يعطون الذي لنا ف أ ع ر ض النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال ثلاث مرات فلما اعاد سلمه بن يزيد الجعفي السؤال للمره الثالثه قام الاشعث بن قيس وجذبه فقال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اعطوهم فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم النص الثالث في مسلم أيضا مالك من حديث في عوف مسلم عليه بن من ولي عليه وال و ر أ ى منه ما يكره و ر أ ى منه معصيه ة ا ل ل أ و ما يكره فليكره الذي أ ت ا ه ولا ينزع يدا من طاعه هذه النصوص التي أ م ر بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان نسلكها و ن أ خ ذ منها ا ل أ ح ك ا م عندما نتعامل مع ولاه ا ل أ م و ر أ م ا أ ن نسير وراء كل ن ا ق ونمشي وراء كل صاحب هوى لن نفلح ل أ ن ه ا مخلفه ا ل ن ص أ ض ف إ ل ى ذلك الواقع ا ل ع م ل ا ل أ ل ي م المرير نذكره ولا حتى استئناسا بل مجرد ذكرا ليهلك من هلك عن بينه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 و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كلكم يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى ق ا ل و م ن ي أ ب ى يا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى اخواني معشر المسلمين الصبر على أ ئ م ة الجر والظلم من ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ومن معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اصبر و إ ن جلد ظهرك و أ خ ذ مالك مع الاعتقاد أ ن أ ع م ا ل ك م عمالكم ظهرت الاعمال في ص و ر ة العمال هذه س ن ة ك و ن ي ة لا مفر ل أ ح د من خلق الله عنه يتبقى معنا أ م ر كثير ما يدلل حوله أ ه ل ا ل ب د ع ة و أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء وهو كيف ينصح ولي ا ل أ م ر يعني ولي ا ل أ م ر الذي تولى ا م ر ة المسلمين كيف ينصح إ ذ ا أ خ ط أ أ و خالف الشرع أ و جاء ب م ع ص ي ة أ و غير ذلك قام أ ه ل ا ل ب د ع ة واتوا بحديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم و أ ر ا د و ا أ ن يعمموه وهذا مسلك المبتدع في كل وقت وحيد ي أ ت ي بالنصوص ا ل ع ا م ة التي خصصت يذكر عمومها ولا ي أ ت ي بالتخصيص ي أ ت ي بالنصوص ا ل م ط ل ق ة التي قيدت ويذكر إ ط ل ا ق ه ا ولا ي أ ت ي بالمقيد ومن أ ت ى بالعام ولم يذكر المخصص ومن أ ت ى بالمطلق ولم يذكر المقيد فقد اتبع المتشابه وهو من أ ص ح ا ب من في قلوبهم زينه قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسان ف إ ن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك من ا ل إ ي م ا ن مثقال ح ب ة من خ ر ق قالوا طيب ولي ا ل أ م ر صنع منكرا فنحن بننكر المنكر عليه وليس م ا أ م ا م ن ا سبيل إ ل ا ميدان التحرير وربع العدويه وغيرها من الميادين ننكر المنكر على ولاه ا ل أ م و ر دليلكم من ر أ ى منكم منقرا فليغيره بيده الحديث عند مسلم ولا م ط ع ن فيه البته ولكن هذا الحديث عام خصص مع ولاه ا ل أ م و ر ومع ا ل أ ب أ و ا ل أ م يعني إ ي ه هل ان رجلا وجد اباه على م ع ص ي ة يتعاطى الدخان او يسمع الى المحرم ايحل ل ل ا ب ن ان يمد يده و ي أ خ ذ اده ا ل م ع ص ي ة من يده ويكسرها او يبعد عنه الجواب لا يحل له لانه يحل ل ا د و ا ن تغيير المنكر معه م بضوابط وكذلك ولاه ا ل أ م و ر أ ج م ع العلماء ق ا ط ب ة على أ ن ا ل إ ن ك ا ر على ولي ا ل أ م ر له شرطان الشرط ا ل أ و ل ا ل خ ل و ة الشرط الثاني أ ن يكون بينك وبينه أ م ا على العموم فمحرم ولا يجوز الدليل على ذلك ما رواه ا ل إ م ا م الحاكم بسند صحيح ورواه أ ب ن ب ي عاصم في ا ل س ن ة من حديث هشام بن حكيم هشام بن حكيم هذا من ا ل ص ح ا ب ة دخل حمص في بلاد الشام ماشي في الطريق إ ذ ا ب أ ق و ا م يجلسون في الشمس و ح ر ا ر ة الشمس ع ا ل ي ة وعلى رؤوسهم الزين ف س أ ل من هؤلاء قالوا من أ ه ل الكتاب امتنعوا عن دفع ا ل ج ز ي ة فقام ا ل أ م ي ر عياض بن غ ل ر ن وعذبهم في الشمس حتى ي د ف ع ا ل ج ز ي ة فقام هشام بن حكيم وقال سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول إ ن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ودخل على عياض بن غم بعد أ ن تكلم على ا ل م ل أ فعياض بن غم أ ف ر ج عنهم وخل سبيلهم بعد ثلاثه ايام هشام بن حكيم علم أ ن ه أ خ ط أ ما ي ن ب ه و إ ن كان هو على حق بسذا امير له م ن ز ل ة وله م ه ا ب ة عند القوم تعلمون يا إ خ و ا ن ي أ خ ط ر ما يقع فيه المجتمع المسلم أ ن تسقط ه ي ب ة السلطان عند أ ف ر ا د ا ل ر ع ي ة ه ي ب ة السلطان تسقط عند أ ف ر ا د ا ل ر ع ي ة اعلم أ ن القوم حفروا قبورهم ب أ ي د ي ه م أ ص ب ح الكل يتفكه على السلطان وتذكر ا ل ن ك ا ت على السلطان الحاضر والماضي وهذا هو مسلك ا ل أ ع د ا ء الذي أ ر ا د و ا ان يبثوه بين أ ب ن ا ئ ن ا إ ي ه ع يا ل سلطان تكلم فيه والشر حرم علينا ذلك هشام بن حكيم بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م ر أ ى أ ن ه أ خ ط أ فذهب إ ل ى عياض بن غن ليعتذر له يقول أ ن ا غلطان وما ا ص د ش فلما راه عياض بن غن قال يا هشام أ م ا والله إ ن ي قد سمعت الذي سمعت و ر أ ي ت الذي ر أ ي ت وصحبت الذي صحبت يعني أ ن ت ص ح ب وانا صحاب وانت سمعت و ن ا سمعت وانت ر أ ي ت و ن ا ر أ ي ت اما بلغك يا هشام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده ن ص ي ح ة لذي سلطان لمين للعمده ماهو ذي, ذي سلطان ظابط مباحث ذي سلطان مامون رئيس مجلس مدينه رئيس ا ل و ح د ة المحليه رئيس القس من كانت عنده ن ص ي ح ة لذي سلطان ف ل ي أ خ ذ بيده وليخلو به ف إ ن قبلها قبلها و إ ل ا قد كان أ د ى الذي عليه أ م ا خشيت يا هشام أ ن ت ش ت ر ئ على سلطان الله ف ت أ خ ذ ه ا ل ع ز ة من إ ا ث م فيقتلك فتكون أ ن ت قتيل السلطان هو ذا النصح ة ل ل س ل ط ا ن في السر دون العلن ل ي أ خ ذ بيده ف إ ن قال قائل كما قال أ ه ل ا ل ب د ع ة لن نتمكن من الوصول إ ل ى السلطان الجواب سقط عنك ا ل ف ر د خ ل انت ص أ مش بتقبل لتقوم ا ل ف ر ا ئ ض والواجبات نعم سقط عنك ا ل ف ر د ل أ ن من شروط ا ل ص ط ا ع ه ا ل خ ل و ة مع السلطان بينك وبينه الحديث الثاني ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث زياد ا بن كسيم او ابن كسيب يقولوا كنت مع ابي ب ك ر ة نفيع بن الحارث وابي ب ك ر ة ص ح ا ب عند منبر ابن عامر وابن عامر كان اميرا من الامراء زياد ا بن كسيب جالس جنب ابي ب ك ر ة نفيع بن الحارث عند أ ص ل منبر ابن عامر فابن عامر يخطب ا ل ج م ع ة طلع يخطب فقام أ ب و بلال ويسمى مرداس ابن أ د ي ه رجل من الخوارج آ ه ا س م ع خ ط ب ة ا ل ج م ع ة فابن عامر طلع وعليه ثياب رقاق فلما ب د أ في ا ل خ ط ب قام أ ب و بلال اللي هو مرداس ا بن أ د ي ه وقال انظروا إ ل ى أ م ي ر ن ا يلبس ثياب الفساد ويخطب فينا فقام أ ب و بكر ل وجدبه الصحابة و وكان اجلس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أ ه ا ن سلطان الله في ا ل أ ر ض أ ه ا ن ه الله عز وجل انتبهوا ولو كان النص على غير هوى النفس عشان كده قلت لك أ ص ل شرعي في أ و ل ا ل م و ع ظ ة نسير من خلاله ولو كان على غير هوى النفس لذلك لما حدث من عثمان بن عفان بعض ا ل أ م و ر ما استوعبها أ ه ل البدعه لذلك عبد الله بن عمر بيقول لقد أ ن ك ر و ا على عثمان أ م و ر ا فعل مثلها عمر وما استطاعوا ان ينكروا عليه ليه عمر رضي الله عنه كان قوي ا ل ش ك ي م ة أ م ا عثمان رضي الله عنه كان لين رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ذ ن و ر ي ن على شان ذ ا السلطان لا بد أ ن يكون معه الحزم وليس غير الحزم إ ل ا إ ذ ا استوجب موقف غير الحس فلما حدث من عثمان ما حدث ذهب بعض الناس إ ل ى ا س ا م ة بن زيد وقالوا أ ل ا تكلم عثمان في هذه ا ل أ م و ر فقال لهم ا س ا م ة المتربي اللي ف ا ه قال والله لقد كلمته ف ي م بيني و ب ي ن أ ت ر ي د و ن أ ن أ ك ل م ه إ ل ا أ ن أ س م ع ك م لا يكون ولا يجوز والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ولا أ ر ي د أ ن أ ف ت ح بابا أ ك و ن أ و ل من فتحه اخواني مع شر المسلمين أ ر د ت بهذه ا ل م و ع ظ ة من أ ل ف ه ا إ ل ى يائها أ ن يعلم أ ه ل ا ل ب د ع أ ن ن ا نرضى بمر القضاء ومع ذلك نصدع بالحق ولنجاهد ونقول في ولي ا ل أ م ر الحاضر ما قلناه في ولي ا ل أ م ر السابق أ ن الخروج لا يلوث و أ ن ما حدث مسبقا خروج و م ع ص ي ة وما ينوي القوم أ ن يفعلون خروج و م ع ص ي ة ونرضى بمر القضاء مع اعتقاد ان ما يحدث لنا وعلينا من جراء اعمالنا فاذا اردنا الصلاح والاصلاح ف ن ب د أ بانفسنا اولا ليقف كل واحد منا مع نفسه هل يا ترى اصلحنا اول شيء فساد قلوبنا هل أ ص ل ح ن ا فساد قلوبنا وبهذه ا ل م ن ا س ب ة أ ق و ل و أ ط ل ب من أ خ ي ن ا المسؤول عن الموقع الخاص بنا على ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة أ ن يعدل برفع هذه الموعظه اقول أ ص ل ح ن ا فساد قلوبنا ابتداء الذي حدث منذ ث ل ا ث ة أ ي ا م وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي ذهبت في ز ي ا ر ة طبعا أ ن ا أ ق و ل هذا الكلام القصد منه أ ن ينشروا مش القصد أ ن ت س م ع ه لا ولكن جاءت مناسبته فلزاما ان أ ق و ل ه ب م ن ا س ب ة إ ص ل ا ح القلوب ولا أ ق ص د أ ح د منكم ولكن أ ق ص د من سيسمعني هو يعلم ذلك ذهبت في ز ي ا ر ة إ ل ى أ خ ي ن ا الفاضل الشيخ المبارك هشام ا بن فؤاد ا ل ب ي ل ي في مركز بيلا كفر الشيخ وبعد أ ن فرغ من محاضرته قدمني لاقول ك ل م ة ل إ خ و ا ن ن ا الطلاب فكان من ج م ل ة كلامي أ ن أ ث م ن ت على الشيخ هشام البيل ي لما أ ع ر ف ه عنه و أ ث ن ي ت أ ي ض ا على الشيخ المبارك محمد بن سعيد ر س ل ا ن لما أ ع ل م ه عنه فكان من ج م ل ة كلامي أ ن قلت للطلبه ان الشيخ هشام لا يسرق كتبا والرجل من أ ه ل السنه فقام أ ص ح ا ب القلوب ا ل م ر ي ض ة أ ص ح ا ب القلوب ا ل م م ت ل ئ ة بالحقد والحسد والغل وحوروا ا ل ك ل م ة ونقلوها إ ل ى الشيخ المبارك محمد بن سعيد ر س ل ا ف و ج د علينا وعتب ع ل ي ن اقول أ لهم ما قصدت قط تعريضا بك ف أ ن ت أ ع ل ى مقاما و أ ع ل ى كعبا من أ ن ينفع عنك عين بل أ ن ت من أ ه ل ا ل س ن ة نحسبك كذلك والله حسيبك اما أ ن يقوم بعض ضعاف القلوب ا ل م ر ي ض ة ويحورون الكلام أ ق و ل نصلح فساد قلوبنا أ و ل ا ف إ ذ ا أ ص ل ح ن ا فساد قلوبنا صوحت جوارحنا يولي علينا ربنا عز وجل أ ه ل الصلاح والتقى أ م ان أ نظن أ ن الصلاح و ا ل إ ص ل ا ح ي أ ت ي من السب و ا ل ش ت ومن مجالس الشعب ومن الانتخابات هيهات هيهات هذا من يفعله كمن يطلب ل م ن العصفور أ و من يريد أ ن يمسك النجوم بيديه لن ي ك و ل ل أ ن طريق الصلاح واضح قال ا ل إ م ا م مالك أ ح م د الله عليه لن يصلح أ م ر آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا وعليه إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين يحرم علينا أ ن نشارك في أ ي حدث يحدث باعتراض أ و بكلام أ و بتوزيع ورقات أ و بسب ب أ و ب ش ك أ ي ض ا إ ي ا ك أ ن تتتبع ا ل أ خ ب ا ر بغير ض ر و ر ة أ ي ض ا إ ي ا ك أ ن تخرج وتقول اساند ولي ا ل أ م ر لا يحل لك م س ا ن د ة ولي ا ل أ م ر تكون بالسمع و ا ل ط ا ع ة وعدم الخروج عليه والاستقامه على شرع الله أ م ا أ ن أ خ ر ج و أ ق و ل أ ن ا أ ؤ ي د ه وهذا يقول أ ن ا أ ع ا ر ض ه ويلتحن الفريقان هذه ب غ ي ة أ ع د اعدائنا ئ ن ا بغية أ يريدون أ ن يفتق بعضنا على بعض وبعد أ ن يحتدم القتال وتسيل ا ل د م ا ء ي أ ت ي أ ع د ا ؤ ن ا لما اتيتم لنصلح ذات بينكم هذا في العراق وهذا في ليبيا وهذا في تونس وسوريا أ م ر ه ا ب ي م تعلمون إ خ و ا ن ي كان ايام زمان و س أ ل و ا مثلا بعض إ خ و ا ن ي ا ل ل الخمسين ي هم فوق الخمسين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر و أ و ا ئ ل عهد السلام كانوا يدرسوا انك د و ل ة اسرائيل خذوا بالكم تحذيرنا من النيل إ ل ى الفرات ه شعار على الكنيسه لما تنظر دلوقتي ا ل أ م ر بيتحقق سقط ل ي هي ا ل ف ر ا ت بعدها سوريا او شتت طيب بعد سوريا لبنان معروف ادخل على لبنان على اسرائيل ك م هذا مطلوب بعد كده مصر حتى يتحقق الشعار المفتوح هنفرق وننتبه ولا م ت ج ر ع ا ل ع ل ق والذل كما ذ ا ل ل ر ع ب اياك ثم اياك ان تشارك في هذه ا ل ف ت ن ة باي نوع من انواع ا ل م ش ا ر ك لا اعتراضا ولا ت أ ي ي د ا ايضا اخواني وهذا كان مرتبا له ايه هو المرتب له معلش استحملوا الدقيقتين دول بحيث تتضح لكم ا ل ص و ر ة المرتب له ايه ان عاوزين العالم كله و ا ل ق ع د ة ا ل ع ر ي ض ة في مصر تكره ا ل إ س ل ا م تكره ا ل إ س ل ا م ت ا ازاي يكرهوا ا ل إ س ل ا م ازاي لو حبوا ينظروا الى ا ل إ س ل ا م في مصدريه الكتاب و ا ل س ن ة هيلو ا ل إ س ل ا م خير الشريعه على وجه ا ل أ ر ض قال لك اركن كتابه السرير ط ب أ ب غ ض و ا في ا ل إ س ل ا م ازاي ل عن طريق إ ظ ه ا ر من يرفعون السمت ا ل إ س ل ا م ي على ا ل س ا ح ة وفي الواقع اظهروهم فابوهم ا ل ج م ا ع ة ا ل س ل ف ي ة ب د أ الطعن واللمز والغمز عند انتخابات مجلس الشعب واخد ب ل ك طيب تولى إ ب ر ة البلاد رجل كان في الماضي من ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن والقانون والشرع يلزمه أ ن يخرج عنها بعد أ ن تولى ا ل إ م ر ة لذلك نقول إ ن ا ل إ خ و ا ن ج م ا ع ة ضل ّ منحرفه اهل البدعه ضلاله خبثاء أ م ا ولي ا ل أ م ر لا نتكلم عنه إ ل ا بكل خير ل أ ن القانون والشرع بيلزمه أ ن يخرج من ا ل ج م ا ع ة لما تولى إ م ر ة المسلمين طيب أ ر ا د و ا ان يظهروا إن ان ل ل الإسلام إ س ا م أهو أهو أهو ف ي بقى الاسلام ب ن فين ز ي ل يأتلوك ل ا اختصاب كذا كذا شوهوا ا ذ فين فين فين موتوك صورة ده ده إ أ م اهو م عمة ع الناس ل و ي أ ق ل لكل رفع الهدي الإسلامي أخي رفع تحمل ما يصيبك من سب ومن شد ومن اعتداء ا ص ب ر واحتسب وفوض أ م ر ك إ ل ى الله و إ ي ا ك حذاري أ ن تتخلى عن شيء من مظاهر ا س ل ا م خ ش ي ة من أ ن يحدث لك شيء احذر احذر ولكن صبر نفسك وهون على نفسه أ ن كل هذا في سبيل الله وهو ذا الذي أ ر ا د أ ن يصل إ ل ي ه الاعداء لذلك حبيت تكلم عن الاسلام ملك الاسلام إ ي ه ما خربتوه ذا مقصود ومرتب له لذلك في ب د ا ي ة للترشيحات قلنا ورفعنا عقيرتنا وتكلمنا بكل ما نملك ابتعدوا طعم يلقى إ ل ي ك م حتى تبتلعوه وتسقطوا ولن ينفعكم الندم ما استجاب ا ل ق و م وقالوا نتركها لمن أ ن ت ما تركتها ودخلت فيه خبرني ما الذي ص م ع ت لن تتمكن ل أ ن ك أ ت ي ت بابا من غير طريقه ودخلت بيتا من غير بابه فلا أ بد أ ن يحدث لك ما نزل بك معشر المسلمين ا ل أ م ر في منتهى ا ل خ ط و ر ة وكل ا ل أ ع د ا ء متربصون بمصرنا ف إ ن وقعت فلم يدفع الثمن إ إلا ل ا أ ه ل ا ل إ س ل ا م وبالتحديد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة طيب ايه ل ل د ن ا نعمله كلنا كذا اللي هنا أ م ر ي ن اثنين ابتعد لا تشارك لا بسبب ولا ب إ ج ا ب عثمان بن عفان لما اجتمع عليه ا ل ب غ ا ء ليقتلوه وذهب جمع كثير, كثير من ا ل ص ح ا ب ة ليدافعوا عنه قال عثمان أ ن ش د ك م بالله من لي عليه حق أ ن يرجع إ ل ى داره ويغمد سيفه وضحى بنفسه في سبيل عدم إ ر ا ق ه ق ط ر ة دم مسلم لا تشارك أ ي ض ا الجا إ ل ى ر ب كلنا نلجا إ ل ى الله عز وجل أ ن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا الذي نملكه غير ذلك مخالف لشرع الله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا و س ب ت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آ ت ي ن ف س ن ا تقواه وزكها أ ن ت خير من زكاه انت وليها ومولاه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إ ل ا غفرت ولا ميتا إ ل ا رحمت ولا مريضا إ ل ا شفيت ولا هما إ ل ا فرجت ولا كربا إ ل ا نفست ولا عسيرا إ ل ا يسرت ولا ضالا إ ل ا هديت ولا أ س ي ر ا إ ل ا فرقت ولا غائبا إ ل ا إ ل ى أ ه ل ه سالما غانما ر د د اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا ل ف ت ن ما ظهر منها وما بطن اللهم من ارادنا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بسوء فاجعل ك ي د ا و في نحره واجعل تدبيره تدميرا له و خ ذ ه أ اخذ عزيز مقتدر قبل م غ ا د ر ة المكان إ ن شاء الله عز وجل س ن ب د أ في تمام ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ب إ ذ ن الله في هذا المكان في ق ر ا ء ة كتاب الصيام من صحيح ا ل إ م ا م البخاري ان شاء الله عز وجل ا ل ق ر ا ء ة س ت ب د أ في تمام ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على ب ي ن ا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم